الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب ها الذي يصل النار الكبرى ثم يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إِه ذَلَ فِي الصّحُ فِيقُلَ صُحُ فِي إبَراهمَ وَموسَ اللَّهُ أَكبَحَمْدُ للِلهه رَبّ العالممين أَ الرحمَانِ الرَّاحِيم ملكِ يو م الدّين إكَ نَعبُدُ وإياك نستعين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 سو اشتاطا يرو اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره الله